وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت لبواب وقالت هي تلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب اننا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت ليهن وأعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأيناهُ أكْبرَنَهُ وَقَطَعَنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَا الَّذِي لُمْتُنَّنِ فِيهِ وَلَقَدْ رَأوَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَأَمْرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ